دار توريك المهونه بلي شمس الخيار ولا ظلال فريضه انضق درب فيك وشلاك بممشاه غير طريقك والفيافي عريضه الحر لا منا برك الريش يواساه خلى دياره وعافي عشا وبيضه ما رزق العبد بيديني مولاه وش حاجته لا للنفوس المريضه واللي زعل من خاطره لا ترضا لا صار ما سويت شيء يا والعفن لا على علشان فرقه ترى فرقه ما هي رميضه عين تريح موجه من حر لوه من الأدنين عين حظيظة والعجزة لو سكت الدرب دابة في ظلها مال الطروش تغاميظة طلع ضريع وعودها ما تعصى لوه على ضفاف غدير مفيضة والناس كل يجذب أساس مجنى مثل الشجر لوه تجدد بريضة أحد اللي يزلت بك الرجل تلقاه حبل النجاة اللي يبتوتى غاليضة رجل اللي يبانى الخلل فيك يرفاه عزك يعزه وانكسارك يهيضه وحد بساعة الرخى جاه ووجاه لا شك وقت الضيق ما فيه عيضة مثل الغدير اللي حفظ ما هي واهلك وهلك وروده فيه لواهي بقيضة وحد على لندين ما باهم حماه بالك تغرك ساكبتة وتعريضه مثل السراب خاسر من ترجى لا مرضي عين ولا هم غضاب لا مرضي عين ولا هم غضاب